وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ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 يُضَرُّون وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا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 قل لِمَن ما في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لا يَجْمَعُ عَنكُمْ إِلَّا يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ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 من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَهُ إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير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 ثمُ نَقول للَّذينَ أَشكُ أين شرك أكُمثُ نَقول للَّذينَ أَشَكُ أين شرك أكُم الذيينك تُم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 وَمِنْهُمْ مَيْ يَسَْمِعُ إلَيك وَجَعلنَا عَى قُلُ بِهِمْ أَكَِّةً أَ يَفْطَهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا وَإَ رَكُ ل آيَةٍ لا يُؤمنِنُ بهِهَا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 وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قال ألَسهذا بِالحَقِّ قالوا بَ وَربَبّنقال فَذوقُ العذاابَ بِمكُ تُمْ تَكفرُرُون قد خَصِرَ الذينَ كَذذَّبُ بِق إَّه حتى إ جاءتهُ م الساح حتى إذا جأَتهُ الساعة, الساعةُ بَغتَة قالوا ي حسرَةَناَا علىَا فرق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 وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون قد نعلم انّه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون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 وَيَكَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تكونن من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 في الأرض وَلا طائِر يَطَمُ بجاحَي وَلا طائِر يطير بِجحيَيهِ إلا أُمَم أَمْثَالُكُمْ مَا فَراطنا في الكتاباب مِ شيءَ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 غير الله تدعون ان كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه شاء وتنسون ما تشركون وَلَقدَدَرُسَلل إ أُمَ مِم مِن قَبَلِكفَ قَدْناَاهُ بِالْبَأساءِ وَالضَّرَّ إ عَهُم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 اخذناهم بغتتا فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارايتم من اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به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 وَأَذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ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 فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ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 يَكُم حَفَظَة حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ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 أُلائكَ الذينَ أُبسِلوا بِماَا كسَبُ لَم شَرَاب مِن حَمم لَم شَرَاب مِن حممِ وَعذاابٌ ألمُ بمَا كانوا يَكفُرون قل انادوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهواته الشياطين كالذي استهواته الشياطين في الأرض حيران له اصحاب يدعون حيران له اصحاب ادعوه الى الهداتنا قل ان هدى الله هو الهدى قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيم الصلاه وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق وَيَوْمَ يَقُولُ قُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذ قالَا إبَراهِيمُ لِأَبهِ آزَراءَةَ التَّخِذُ أَصْنامًا آالِهَا إِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبين وَكَذَِكَ نُرئبَرَاهِ مَ مَلَكُ تَ السَّمواتِ وَالْأَررضِ وَلِيَكُونَ مِنْ المُوقنين.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 وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا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 وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجُتُبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يشاء مِنْ عِبَادِهِ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 أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا للعالمين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 جَعَلُوهُ قَرَطِيساً تَبْدُونَها وتُخْفُونَ كَثيراً وَعَلِمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّذَرهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ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 كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وَمَن قَالَ سَأُنَزِّلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَن قَالَ سَأُنَزِّلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا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 إِ اللهَّه فَالِقُ الحَبّ والنَّوى يُخْنِج الحَيَّّ مِن المَييتِ وَمُخْرِرجُ الْ المَييتِ مِنَ الحَي ذَِكُم اللهَّهُم فَأََّ تُفَكُون فَالِقُ الإصْباحِ وَجَعل الليلى سَكنَوا وَالشَّمسَ وَقَمَرَ حُسبْبانَ ذَلِكَ تَقدير العزيز العم.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 فَخْرَرجَنَا مِنْهُ خَضيرًا نُخْلِدُ مِنْهُ حَبَّم متَراكِب وَمِنَ النَّخْلِمِ قَلْعِهَا قِ وَانُونذَالَةُ وَجََّاتٍ مِنْ أَعْنَابِ وَزَّتُونَ وَرَُّّ نَ مُشْتَبِهَا وَزَّيتُونَ وَرَّّ نَ مُشْتَبِهَا وغير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 ذَلِكُمُ الله رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنِ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 يُمُّ الْمَلَائِكَةِ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عدوا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 إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق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 ائهم ليجادلوكم وان اطعتهم انكم لمشركون او من كان ميتا فاحييناه لَهُ له نورا وجعلنا له نورا يمشي به فِي الناس كمن مثله في الظلمات كمن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 on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 بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ من بعدكم ما مِن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 وإنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ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 وَهُ الذي آشجنات معروشاتِ وَغيْرَ معوشاتِ والنخلَ وَزع مخفًا أُكل والزيتُونَ والَّّ نَ متشابِه وَغير مشابِ كل مِ ثممِهِ إ ثمَرَ وَآتُ حَّّهُ يَوومَحصادِهِ وَلا تُصفُ وَلا تُصِْفُ إن لا يحب المُسْرِفين ومن الأعَ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 حرم أم الأنثين أم اشتملت عليه أرحام الأنثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل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 طَعَامِي يطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ عاد بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ الذي يظُفرُر وَمِنَبَقَر وَالْغَنَمِ حَرمنا عَلَيْهِم شحومَهُماَا إَِّا م حَمَلَ غورهُماَا أَحَوايا أَ الحَويا أَ مَختْتَنَقَ بعظم ذَلِكَ جَزَينهُ ببَغيهِم وَإَِّا ل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 مِن فَاتَخْرُجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرَصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ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 به لعلكم تذكرون وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثُ آتَنا موسَ الكتابةَ مَا مَن على الذي أَحْسَنَ وَوتَفْصيل لكلُّ شيءَيء وَهُدَ وَحمَ وَهُدَ رَرحمَةَ لعَهُ بِق إ رَبِّهِم يُؤمنِون وهذا كتابٌ آزََّهُ مبارَك فَتَّبعوه وَاتق عَكُم تُرحمون آ أن تَقولوا إ مَا وَازِل الكتاب علىى ق فتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاء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 يَوْوم يأتي بعدُ آياتِ رَبكَ لا ي فَع نَنفسْسًا إمانهاَالَ تكن آمنَت مِ قبل لم تكن آمنَت مِ قبل أَ كسبتَت فيِي إمانهَا خير قُل تَظِروا إ متَظِرون إ الذيينَ فََّق دينهُ وَكانوا شعَْتَ منِنهُ في شيء إنما أَّ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 ان ربك سريع العقاب ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم